فَأَتْنَا عَلَيْكُمْ عَذَابًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاءَ سُوءُ خِلَالِ الدَّهْرِ وَكَانَ وَعْدًا قمَّ رَدَدَناَالَكُمكَرْررَةَعَلَيهِم وَأَنْْ دَدَناَاكُمْ بأَموَالِ وَبَنينَ وَجَعلنا قُمْ أَنْ أَْدَْرانَ فيِي ر إنِ أَحسَتُب الأأَحسَ تُمْ لِئ فُصِْكُمْ وَإِن أَسَقتُم فَلَهَا فَإذاَا جَ الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا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 وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية نهار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 وانفرج له يوم القيامه كتابا بين القوم شنورا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فابنما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى واما كن نَمُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بعد نور وَكَانَ فَاعِلًا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَنَاصًا وَمَنْ نُرِيدُ نُخْزِهِ وَنُعَذِّبُهُ جاء إلا له جهنم يصلاها ملموم من مدحور ومن اراد الاخره وسعالا سعاها وهو مؤمن فهولائك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء محرورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد من موما مخذولا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 فلا تقل لهما أفع ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 ان الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَتَغَوَّلْ أَرَحْمَتِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خميرا بصيرا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 نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلناه وليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَجُدَهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَقْوِيلًا ولا تقف ما ليس لك به عنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَخَافَتِ الْقَوْمَ فِي جَهَنَّمَ مَرْمُومًا ففَ أسَْانكُمْ رَبُّْكُم بِالدَنينَ وَاتَّخَذَ منِنمَل إِكَتِ إذاَا إِكُم لَ تَقولُونَ قَول النظمَا وَلا غَ صَصَْفن فيِي هذا القُرآن للككَ وَماَا يَزيدُهمم إَِّ لُفُور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 وَإِق مِن شيءَ إلا يُسَبِبح بحَمد وَ لا تَفْقونَ تَسب حَو إِ مكَانَ حَليم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 أَوْ لَكَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 سَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا آدَمَ حُدًى ۚ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زعمتم كُنَهُ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ غُضِّ الرِّعَانِكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا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 وَ تَناَا فَمُودًا قََمُ بِصرت فَولَمُ بِهَا وَمَا نُوسِلُ بالِالآياتِ إِللاا تَخفَاب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 ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إِنَّهُ كَانَ نَبِيٌّ رَّحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ أما نجاكم إلى البر أعربتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يحسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم ثمُمْ أَ يُعنَكُم فيِي الدََة مُخرى فَيوسل عَلَكُ فَيوسِن عَلَْكمم قاصُ فَ مِنَ الدريِيحِ فَيُبَقَكُم بماَا كَفَتُكم فَّ لا تَجدوا لَ ماَا لَنَا بتَفم وَلو خَذِقَر وَغنا مَنِي آدمَمَ وَوحَمَناَاهُم فيِيبَرْهِ والالبَحلِ وَررزَ فَناهُ وَوزَقُناَهُم مِنَطُباتاتِ وَفَقُناَاهُ معَلَ كَفِرٍ مِنْ مَنْ خَلَقُناَا تَفّلَ يَوْمَ نَدَعوا كلُ أُناَاسِم بإمَامم فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَا كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا فَهُوَ فِي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتني علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذَّ أأَذَ قلَكَ بَعْفَحاتِ وَبعْفَمَّم فَُّ لا تَجُ لَعَلَ مِ نَ الصير وَإِن كَادُ لاَا يَسْتَفِي الزونَكَ منِنْ الأْضِ يُخْرجُكَ مِنْهَا وَإذ الل يَبَثونَ خللَافَكَ إِللا قلين سُن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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ, عسى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي وَجْهًا فِي كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا ابي جانب واذا مسه الشوك كان يئسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيلاً وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَكُنْتُ نَخْدَعُكَ ۖ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ عِندَ اللَّهِ إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن عَلَى أَيِّ يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى أَيِّ يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للناس في هذا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 إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَوْمٍ مَّكَرُوا وَرَسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ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 مَا قَوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ نَزِدْ نَهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ نَا لَمَا بَْلُثُونَ خَلَ القَم جَديد أَ وَلَمْ يَوَْأَن النَّمْ مَّ خَلَ قَاصتَمَا وَادِ وَالأَرُبَ قادِ عَلَ يَوْخُلُّ قامِث لَْ وَجَعَلَ لَْ أَْ جَلَل ربَفِي باب الظالمون الا لكم فورا قل لو انتم تملكون خزائنا رحمه ربي اذا لمسكتم خشيه ان فاق وكان الانسان قطورا وَلَوْ قَدَ آتَينَا مُوسَاتِ صَآيَكِم بَينَ فَسْأَلْبَنِي إ الصَّلَ إْجَ أَ فَقَالَ لَْ فِ رَعَع فَقَالَ لَْ فِي الرَعَونُ كَيَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصِدْقٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْتُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَعُهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْقُنُوا الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا خفيفا وبالحق انزل الله وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلا قُل آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ رَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَسِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ دَعُوا اللَّهَ أَوْ دَعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً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 بالمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَلَمْ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ